ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن فقد رأيتموه وأنتم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل mejorar Quanza wall أكون أنا want